الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه المصباح في زجاجه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 لا وَلا غُرْبِيَةَ لا شَرْقِيَةَ وَلا غَرْبِيَةَ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُ نَاءَ تَصْفِيَةٌ وَلا غُرْبِيَةَ يكاد زيتها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 قولي شيء عني